فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا, لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قال لهم موسى ألقوا ما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 وَلَفََأَيتُم م كُُم تعَعبُدُونَ أَُم وَأَضَ أُكُم الْ الأقدمون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 إنِّ لَكُمْ رَسُول أَمين فَاتَّقُ اللهَّه وَأَطعون وَماَا أَسْألُكُمْ عَلَيْهِ مِ أَجرٍْ إ أَجرِْيَ إِلَّا على رَبِّ العالممين أَتَبنونَ بِكُِّرحٍ آيَةَ تَعْبَثون وَتَتَّقِذُونَ مَصَانِ على عََّكُمْ تَخْلُدونون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 صاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا او عفت ام لم تكن من الواعظين ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فاهلكناهم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 Pallu la illam ta tahi, allu ulatakunan minna l-muhruaġin, pallu ilmi lira marikum minna l فَالغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ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 Innahu kana, عَذَابَ bajahu minnahu minn. فِي ذَلِكَ li kala aja, innahu fida li kala aja, Wama kana aksaruhum minn. Wama rabba kalahu al-Azizuahin.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 فلا تَدْعُ معَ اللهِ إِلهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ